Wulladhi هذه سبيلي ادعو en الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله ik انا من المشركين ان en لله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 وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد سريه مؤته سنه ثمانية هجريه دأبت قبائل عرب الشام على مضايقه المسلمين وفرض نوع من الحصار الاقتصادي عن طريق ايذائها للتجار الذين كانوا يحملون السلع الضروريه من الشام الى المدينه وكذلك الاعتداء على رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتداء على من يعتنق الاسلام تعرفين العرب المحازين للروم كانوا متنصرة بحكم مجاورتهم للروم وبحكم متابعتهم للروم فكان اللي بيسلم منهم بيؤذوه ويسجنوه ممكن يقتلوه ويصلبوه عشان يبقى عبره لغيره والاعتداء على من يعتنق الاسلام او يفكر بذلك حشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرية سلاسة ألف مقاتل واختار للقيادة ثلاثه أمراء على التوالي زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواح وداعوا الجيش الإسلامي لما تجهز الجيش وأتم استعداده توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يودعون الجيش ويرفعون اكف الضراعه لله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوانهم المجاهدين الجيش يصل الى معان معان موجوده فين في الاردن واستشهاد الأمراء الثلاثه حشدت قبائل العرب مئة ألف صليبي عربي مئة ألف صليبي عربي وعينت لهم قائدا هو مالك ابن رافلة وحشد هرقل مئة ألف نصراني صليبي من الروم يبقوا كلهم كم مئتين ألف ألف فبلغ جيشهم مئتي ألف مقاتل 200 ألف بقول لك بالنسبة لتلات تلاف يعني بقول لك أضعفهم 35 مرة تقريبا مش أضعفهم مرتين 3-4-10 <تصفيق> <سؤال> تري <تصفيق> <قول Sergey> ولقد قام المسلمون في معان يومين يتشاورون في التصدي لهذا الحشد الضخم بيقول لك لو حصلت مواجهه في مكان واسع المكان ده يعني يتسع المئة ألف أو المئتين ألف ومعهم التلات ألف لشاطى الثلاثة ألاف في رماح المئة ألف لكن كانت الخطة أنهم يبقوا في قرية لا يدخل إليهم إلا مثل عددهم لما يدخل إليهم مثل عددهم دي هتبقى النكايف مين في الرومان لأن المسلمين أشدوا بأسا وشجاعه واقداما وتضحيه والى اخر اندفع زيد بالناس الى منطقه مؤته جنوب الكرك يسير حيث اثر الاصطدام بالروم هناك فكانت ملحمه سجل فيها القاده الثلاثه بطوله عظيمه انتهت باستشهادهم المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائدا ولما استشهد ابن رواحه وسقطت الرايه من يده فالتقطها ثابت ابن اقرم وقال يا معشر المسلمون اصطلحوا على رجل منكم قالوا انت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد وأصبحت الخطة الأساسية المنوطة بخالد في تلك الساعة العصيبة من القتال أن ينقذ المسلمين من الهلك الجماعي واقتنع بأن الانسحاب بأقل خسارة ممكنة هو الحل الافضل فقوه العدو تبلغ 66 ضعف مش 30 ولا 35 فقوه العدو تبلغ 66 ضعفا لقوه المسلمين فلم يبقى امام هؤلاء الا الانسحاب المنظم وعلى هذا الاساس وضع خالد الخطه التاليه واحد ان يحول بين الجيشين ليضمن للمسلمين سلامه الانسحاب اثنين لبلوغ هذا الهدف لابد من تضليل العدو بايهامه ان مددا قد ورد الى جيش المسلمين فيخفف من ضغطه وهجماته ويتمكن المسلمون من الانسحاب وصمد خالد حتى المساء عملا بهذه الخطة وغير في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه فاستبدل الميمنة بالميسره والميسره بالميمنه ومقدمه القلب بالمؤخره والعكس وفي اثناء عمليه الاستبدال اصطنع ضجه صاخبه وجالبه قويه خلف صفوف المسلمين يوهم بان في مدد جاي من من الخلف ثم حمل على العدو عند الفجر بهجمات سريعة متتالية وقوية ليدخل في روعه أن إمدادات كثيرة وصلت إلى المسلمين والحقيقة ان ما كانت فيه إمدادات ولا حاجه ونجحت الخطة فتخازل العدو وتقاعس عن متابعة الهجوم وضعف نشاطهم واندفاعهم فخف الضغط عن جيش المسلمين وانتهز خالد الفرصة فباشر الانسحاب وكانت عملية التراجع التي قام بها خالد في أثناء المعركة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحا بل إنها تتفق وتتلائم مع التكتيك الحديث للانسحاب فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب ولما أصبح الجناحان بمنأة عن العدو وفي مأمن منه عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين إلى أن تمكن وضمن سلامة الانسحاب كليه لم تتعد خسارة المسلمين إثني عشر قتيلا وان خالدا قال لقد انقطع في يدي يوم مؤته تسعة أسياف فما بقي إلا صفيحة يمانية هي اللي صمدت في إيده ويمكن القول أن خالدا بخطته تلك قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمة ماحقة وقتل محقق وأن انسحابه كان قمة النصر بالنسبة إلى ظروف المعركة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وموقف أهل المدينة من الجيش المنسحب نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المدينة زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم ولما دن الجيش من حول المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولقيهم الصبيان يشتدون وجعل الناس يحسون على الجيش التراب الجيش المنسحب وجعل الناس يحسون على الجيش الطراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى وإن الإنسان ليعجب من هذه التربية النبوية التي صنعت من الأطفال الصغار رجالا وأبطالا يرون العودة من المعركة بدون شهادة فرارا من سبيل الله يعدون هذا فرارا في سبيل الله لا يكافؤون عليه إلا بحثو الطراب في وجوههم فاين شبابنا المتسكعون في الشوارع من هذه النماذج الرفيعه دروس وعبر اولا تعتبر هذه المعركه اول صدام مسلح بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين من عرب وعجم وكانت هذه المعركه مقدمه لفتح بلاد الشام وتحريرها من الرومان فقد هز هيبتها من قلوب العرب واعطت فكره عن الروح المعنويه العاليه عند المسلمين كما اظهرت ضعف الروح المعنويه في القتال عند الجندي الصليبي وأعطت فرصة للمسلمين للتعرف على حقيقة قوات الروم وأسلبهم في القتال ثانيا حب الشهادة باعث للتضحية ثالثا المعركة الوحيدة التي جاء خبرها من السماء والوقعة الوحيدة التي اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه امراء على الترتيب كانه كان هناك توقع من قتل القائد فلم يجعل قائد واحد ولا اثنين بل ثلاثه رابعا من فقه القياده درس عظيم يقدمه لنا الصحابي الجليل ثابت ابن أقرم عندما أخذ اللواء بعد استشهاد ابن رواحة آخر الأمراء وذلك أداء منه للواجب لأن وقوع الراية معناه هزيمه الجيش ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائدا وفي زحمة الأحداث قالوا أنت القائد قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد وفي رواية أن سابتا مشى باللواء إلى خالد فقال خالد لا اخذه منك أنت أحق به ياه كل واحد يتدافع الرئاسة يتفحى لمين لغيره مش تزاحم عليه لا أخذه منك أنت أحق به فقال سابت والله ما أخذته إلا لك إن سابتا لم يكن عاجزا عن قيادة المسلمين يعني عاوز لك ما تنزل شيء عن عجز عنده لكن إيصارا لخالد أو لغير إن سابتا لم يكن عاجزا عن قيادة المسلمين فهو ممن حضر بدرا هو حضر بدر قبل ما خالد يفكر يدخل في الإسلام بل يعني هو انت تعرفوا مخالد في المعاركة دي كان أسلم قبل منا بقى دي بثلاثة شهر بثلاثة أشهر في وقت الحديبية وكان سابت بن أقرم ممن حضر بدرا ولكنه رأى من الظلم أن يتولى عملا وفي المسلمين من هو أجدر منه به حتى ولو لم يمضي على اسلام خالد اكثر من ثلاثة شهور دروس او درس نبوي في احترام القيادة قال عوف بن مالك الاشجعي خرجت مع زيد بن حارسة في غزوه مؤته ورافقني مددي من اليمن رجل من حمير ومضينا فلقينا جموع الروم فيهم رجل على فرس له اشقر عليه سرج مذهب وله سلاح مذهب يعني السلب بتاع الراجل ده لو انقتل يقدر بدنانير كثيره الرجل ايه واخد عامل اطقم ذهب خدت بالك في اللبس وفي السلاح السرج بتاع الحصان مذهب والسلاح كذلك فجعل الرومي يضرب بالمسلمين فعقد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه بسيفه وفر الرومي فعلاه بسيفه المددي اللي هو رجم من حمير ده فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد فأخذ منه بعض السلب السلب ده محتويات الفارس اللي هي حاجاته الخاصة وورط في بعض الأحاديث أن من قتل قتيلا فله سلبه طيب سيدنا خالد خده منه ليه قال لا قيمته عالية جدا جدا جدا جدا فلو اداله حاجة ودخل الباقي الغنيمة يستفاد منها بقيت المسلمين ده اجتهد من مين من سيدنا خالد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيت خالدا وقلت له أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل اللي هو في حديث إيه من قتل قتيلا فله سلبه قال بلى خالد قال بلى ولكني استكسرته عليه قلت لتردنها إليه أو لأعرفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصه المددي وما فعل خالد معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله استكثرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رد عليه الذي أخذت منه لحد كده مفيش مشكلة النبي قابل اجتهاد بخالد بحكم قال عوف فقلت دونك هيا خالد ألم أوفي لك مش أنا قلت لك هقوله الرسول الكلام ده ميتعملش مع ما ميتقلوش كده ده يبقى فيه إهانة لمن؟ للقائد وبعدين ده قائد اللي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لم يرضى بإهانة خالد ابن الوليد عمل ايه الرسول عليه السلام؟ قال عوف فقلت لخالد دونك يا خالد ألم أوفي لك؟ مشانا قلت لك هقول للرسول يعمل معك كذا كذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام وما فأخبرته فاخبرته قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه شيئا هل أنتم تاركوا لي أمرائي هل أنتم تاركوا لي أمرائي عشان يحفظ كرامه مين القائد بتاعه صلى الله عليه وسلم انت عارفين لما حصل إهانة من بعض الصحابة لسيدنا مين ابو بكر اننا قال لهم ايه هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي فعل نعم <تصفيق> سبحان الله هل أنتم تاركوا لي أمرائي لكم صفوة أمرهم لكم صفوة أمرهم وعليهم كذر الحديث رواه مسلم هذا موقف عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في حماية القادة والأمراء من أن يتعرضوا للإهانة بسبب الأخطاء فهم بشر معرضون للخطأ فينبغي السعي في إصلاح خطاهم من غير تنقص ولا إهانة فخالد اجتهد فغلب جانب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه حيث استكثر ذلك السلب لان فيه ذهب كثير على فرد واحد وراى انه يدخل في الغنيمه فينفع عددا اكبر من المجاهدين لما يتوزع كغنيمه ولكن عوف بن مالك حول القضية من قضية إصلاحية إلى قضية شخصية فأظهر شيئا من التشفي من خالد ابن الوليد وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا بعدم رد السلب على صاحبه لا يعني أن حق ذلك المجاهد قضي ضاع لانه لا يمكن ان ياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم انسانا بجريره غيره فلا بد ان ذلك المجاهد قد حصل منه الرضا اما بتعويض عن ذلك السلب واما بتنازل عنه مع رضا النفس او غير ذلك مما لم يذكر تفصيله ان الامه التي لا تقدر رجالها اسمع اسمع السطر احفظه التي لا تقدر رجالها ولا تحترمهم لا يمكن ان يقوم فيها نظام وصلت وصلت مقاييس الإيمان وأسهرها في المعارك إن المقاييس المادية لا تشجعهم على خوض المعركة ومع ذلك تابعوا طريقهم ودخلوا بمقاييس إيمانية فهم خرجوا يطلبون الشهادة فلماذا إذن يفرون إن المتأمل بعمق في غزوة مؤته أو إن التأمل بعمق في غزوة مؤته يساعدنا في معالجة الهزيمة النفسية التي تمر بها الأمة وإقامة الحجه على القائلين بأن سبب هزيمتنا التفوق التكنولوجي لدى الأعداء يعود هذا التفوق عند الأعداء يعوده عندنا إيه التفوق الإيماني التفوق الإيماني بيستدعي مدد من السماء استستغيسون ربكم فاستجاب لكم أني إيه ممدكم بألف من الملائكة طيب ألف من الملائكة في مواجهة أي تفوق تكنولوجي لا يقوم امامه أي تفوق تكنولوجي ده في غزوة بدر كان المسلمين 314 والأعداء ألف ربنا نزل الـ 314 ألف نزل لهم ألف يعني قد عدد مين بقى 314 زياد زياد سريه ذات السلاسل بقياده عمرو بن العاص لتاديب قضاعه التي اشتركت الى جانب الروم في مؤته وتجمعت وهي تريد الدنو من المدينه فتقدم عمرو بن العاص في ديارها ومعه ثلاثة مئة مقاتل ولما وصل إلى مكان تجمع الأعداء بلغه أن لهم جموعا كثيره فأرسل يطلب المدد فجاءه مددا أو جاءه مدد بقيادة أبي عبيد بن الجراح الاتحاد قوة أراد أبو عبيدة أن يأم الناس ويتقدم عمر بن العاص فقال له عمر إنما قدمت علي مددا لي وليس لك أن تأمني وأنا الأمير فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف وكان حسن الأخلاق لين الطباعة قال والله ان عصيتني لا اطيعنك فان اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال اذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلف يا يعني ان ما طوعكش هو طعنت لكن تتشهلوا وتختلفهم هيبقى الفرقه بقت فرقتين وثلاث فرق وخمس احزاب مش كده وخمس احزان بدل حزب واحد ويقفوا باصحاب المنهج الواحد ها ده اقول ده حزبه وده اقول حزبه ده حزبه وحزب حزب وهم كانوا متربين في مسجد واحد حصل حصل تتطوع ولا تختلف ان عصيتني انا هطيع فعمل لها عنوان اسمه إيه؟ الاتحاد قوة هم دول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخ بيسأل بيقول ما معنى هل أنتم تاركوا لي أمرائي معناها لا تستعدوني على أمرائي فأعنفهم وتشمتوا فيهم مش معناها كده هل أنتم تاركوا, تاركوا زي ما قال عن, عن أبو بكر لما أهين أو واحد غضبه هل أنتم تاركوا لي صاحبي فمعناه هنا بالنسبة لخالد لا تستعدوني على أمراي بسبب أخطأ أخطأوها أن أعنفهم فتشمتوا أنتم فيهم ليس هذا السلوك منضبط يعني إذا كان, إذا كان اللي بيشتكي يبغي المصلحة غير ما يبغي انه خلاف شخصي وبعدين أقوله شو مش أنا قلت لك أنا هشتيكيك وبعدين هي دي الصورة اللي أغضبت مين الرسول عسى لو الامر انتهى من غير ما الصحابي اللي هو عوف لمالك انه يعنف خالد كان الامر عدى اللي في العنوان قلنا سريه مؤته قلنا العنوان كده سرية مؤتة سنه 8 هجري سيدنا خرج بيت بعد حديبيه في <تصفيق> العام السادس من الهجره والغزوه دي 8 <تصفيق> معلش ما هو فتره الحديبيه لها اول ولها اخر خد بالك الحجيبه في اولها كان في معارك ضد المسلمين كان بيشهدها خالد مع الكفار في الحجيبه نفسها في اخر مده في آخر نهايه الحجيبيه والحديبيه ما بين الحديبيه وغزو وغز فتح مكه قد ايه هم سنتين يعني ايه الحديبيه عمرة القضاء مؤته فتح مكه كل ده حصل ما بين السنتين اه اكيد في غزوة ذات السلاسل حرص عمرو بن العاص على سلامة قواته من أجل سلامة القوات اولا كان يسير ليلا ويختفي نهارا السير بالنهار هيكشفهم فكان يسير بالليل والسير بالليل أنشط من سير النهار مع حرارة الشمس انت عارفين اللي بيبقى فيه أجواء حارة بعد البلاد الناس بتشتغل امتى بيشتغلوا بالليل ويكمنوا ويكمنوا بالنهار بيبقى بيبقى بيبقى آه. كان يسير ليلا ويختفي نهارا حقق بذلك امرين إخفاء تحركاته عن عدوه وبذلك يضمن سلامتهم ثانيا حماية الجند من شدة الحر حتى يبقى لهم نشاطهم عدم السماح للجند بايقاد النار لئلا يمتد الضوء فيكشفهم وهم قلة أمام أعدائهم وبلغ من حزمه الشديد مع أصحابه أنه قال من يوخد نار ساخذفه فيها ليه يقول كده ليه تهديد عشان ممكن حركة زي دي تكشف الجيش كله وتبقى على كل يعني منع الجند منع الجند من مطاردة أعدائهم من مطاردة أعدائهم خشية أن يقعوا في كمين ما ممكن حد يروح يستدرجهم ويفر قدامهم إنه منهزم وهو بيفر منهزم يطلع كمين على القوة ديت يحيط بها فمنعهم من مطاردة الفرين منهم لا يقعوا في كمين غزوه فتح مكه سنه 8 هجري اسباب فتح مكه ارتكبت قريش خطا فادحا عندما اعانت حلفائها بني بكر على خزاعه حليفه المسلمين بالخيل والسلاح والرجال وهاجم بنو بكر وحلفاؤهم على قبيله خزاعه عندما يقال له الوتير فقتلوا اكثر من عشرين رجلا من خزاعة عند خرج سالم عمرو بن سالم في أربعين من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبروه بما كان من بني بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو ابن سالم وجاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أن يتبرأوا من حلف بني بكر أو يدفعوا دية القتل العشرين أو يؤذنوا بحرب فقالوا لنبرأ من حلفهم فلم يبقى على ديننا دين قريش يعني أحد غيرهم وإن دفعنا الدية لعشرين رجل لم يبق لنا شيء يعني عشرين في ميه ايه جمل ولكن نؤذن بحر ابو سفيان يحاول تلافي حماقه قريش بعثت قريش ابا سفيان لتمديد الهدنه يعني يتاسفهم ويقولوا احنا غلطانين والهدنه تمشي زي ما هي ووصل الى المدينه فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه فاستعان بكبار الصحابه امثال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى يتوسطوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا جميعا حتى ابنته ام حبيبه ام المؤمنين طوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأمام نقد قريش للعهود فقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة وتأديب كفارها وقد ساعده على ذلك العزم بعد توفيق الله تعالى عدة أسباب منها أولا قوة جبهة المسلمين الداخلية في المدينة وتماسكها بعد التخلص من غدر اليهود ثانيا ضعف جبهه المنافقين بعد فقدهم لليهود الذين كانوا يوجهونهم ثالثا كانت الغزوه بعد ان ضعفت قريش اقتصاديا وبعد ان قويت الدوله الاسلاميه اقتصاديا فقد فتح المسلمون خيبر وغنموا منها أموالا كثيرة رابعا انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة خامسا قيام السبب الجوهري والقانوني لغزو مكة وهو نقد قريش للعهد يعني لحد هاشتكي المجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ما حدش هيغلط المسلمين يعني ما حدش هيغلطهم ده اللي نقد العهد مش المسلمين اه اعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لم تشهد له الحجاز مثيلا من قبل فقد وصل عده الجيش الى عشرة الاف مقاتل الاستعداد للخروج حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كتمان هذا الأمر حتى عن أقرب الناس إليه حتى لا يصل الخبر إلى قريش فتعد العدة لمواجهته وتصده ثانيا أنه بعث سرية بقيادة أبي قتادة الى بطن اضم في سمانية نفر لتضليل الاعداء وصرف وصرف الانزار الحتة ديت في الحرب الحديثة بيسموه ايه خداع استراتيجي يعني ايه يعني بقول لك في حرب 73 ودى القضاء يعمله عمره وعمل ايهام كده ان ما فيش حرب تسريح ايه اه دي اسمه ايه خداع استراتيجي مثله أنه بعث سرية بقيادة أبي قتادة إلى بطن إضم في ثمانيه نفر ما ثمانيه نفر ديات يعني عدد قليل بس يقال أن محمد أرسل إلى وعمل هنا كده لتضليل الأعداء وصرف الأنظار ثالثا أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء رابعا دعاؤه صلى الله عليه وسلم بأخذ العيون والأخبار عن قريش قائلا اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغته ولا يسمعون بنا إلا فجأة كل ده لحقن الدماء خامسا إحباط محاول التجسس حاطب ابن أبي بلتعة لصالح قريش ان تاريخ حاطب الكبير في الجهاد في سبيل الله شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا توجيه للمسلمين الى ان ينظروا الى اصحاب الاخطاء نظره متكامله ويرى الامام مالك قتل الجاسوس المسلم وقال ابن القيم والصحيح ان قتله يرجع الى راي الامام وقال الدكتور عبد الكريم الزيدان إن العفو عن حاطب كان العلة لم يعد يمكن تحقيقها في غيره بعد عصر الصحابة وهو كونه شهد بدرا الشروع في الخروج وأحداث الطريق نأجل الشروع ده نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك